قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون نجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الْمَلَأُ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يرى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 إلا كذب الرسول فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة إلا صيحة واحدة ما لها من ثواب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 سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والاشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه واتيناه الحكمة وفصل الخطاب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 إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فغفرنا له ذَلِكَ وإن لَهُ عندنا لزلفا وحسن مَآبًا يا داود إِنَّا جعلناك خليفة في الأرض فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد, لهم عذاب شديد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 وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ غُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ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 وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِنْ لَدُنَّا مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ به وَلَا تَحْنَثْ إِنَّ وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نعم العبد إنه أواب واذقر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وَإِنَّهُمْ مِنْ دُنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنِ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرِ اسْمَ عِيلٍ وَالْيَسَعَ وَذِكْرَ الْكِتْنِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنًا مَآبًا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 الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الابصار ان ذلك لحق إن ذلك لحق تخاصم أهل النار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 عنه معرضون ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصمون إن إلي إلا أنما أنا نذير مبين